ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سكروا منهم إما كانوا به يستهدئون قل شيروا في الأرض ثم نظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن مات السماوات والأرض قل لله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 قُلْ إِنَّ غَيْرَ اللَّهِ أَسْتَغِيثُ يطعم وَلَا يَنفَعُونِ يطعم كَذَا وَلَا يُغْنُونَ عَنِّي شَيْئًا وَلَا أُعْطِي نَصِيبًا مِنْهُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِلَهًا أَنْ يُخْفِيَ رَبِّي يَوْمًا عَظِيمًا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 أينكم لا تشهدون أنما الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. وأمّن بريء أمّم ما تشركون.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 ان انهم لا يكذبونك ولا تن الظالمين بها يا في الله يجهدون ولقد كذب الرسل من قبلك فصدروا على ما كذبوا واودوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة ربنا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 وَلَرَأَيْتُم مِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْطَأَ رَكُمْ وَخَدَمَ عَلَى خُلُو بِكُمْ مَنْ إِلَى الْغَيْرِ اللَّهِ يَأْتِي كُمْ بِهِ أَوْضُعْ كَيْفَ نُصَدِّقُ الْآيَاتِ فَمَنْ هُمْ يَصْدِقُونَ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 وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهِدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن يُضِلَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا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 قل من أنزل الكتاب الذي جَاءَ بِمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولكن برأ أمة القرى ومن حولها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 ذَلِكَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِأَمْرِهِ ذَلِكَ يَقْضِيهِ اللَّذِى هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَوْمًا يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ خَصَّصْنَا الْآيَاتِ قَوْمَهُ يَصْطَفُونَ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 نخرج منه حبا متراكدا ومن النقل من طلعها قروان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والضمان مشتبها وغير متشابه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 كَمِنْ مَن تَهْوُونَ كِبْرُنَا فَلَيْسَ بِصَادِقٍ مِنْهَا كَذَالِكَ نُذْهِلُ الَّذِينَ كَاشَرُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيُنْذِرُوا بِهَا وما ينفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوضي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 قسل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يستعون وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحُمْرٌ فِيهَا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ مَّشَاءَ بِعِلْمٍ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُكُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِلاَّ إِرَاءً النَّاسِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ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 وعلى الذين هاجوا هَاجَرُوا كل سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَطَبًا لِشُحُومِهَا ذلك جَزَاؤُهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّ كَذِبَهُمْ ذٰلِكَ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 ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم به لعلكم تَذَكَّرُونَ وَاهْدِ لِهَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَلَا تَشْرِكُوا بِهِ أَحَدًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَمَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ رَبَّهُمْ يؤمنون وهذا كتاب الأمزال لا ينبرتون تسبعون تسبعون واتقول علقم سرحون أن تقولوا إنما انزل الكتاب على قوم من القرين وَهُمْ يَمْكُنُ مَا عَنِ ابْرَاهِيمَ نَاقِعِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّ أُلْذِ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ لَّكُمْ أَهْدَاهُ إِلَيْهِمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ دَيْنُكُمْ رَبُّكُمْ يَهْدُوهُ وَرَسَلَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَنْهَا فَسَنُجْزِي الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 لم تكن آملاً من قدر أو كتب في ما لها خيراً كلن تظرون إنهم تظرون إن الذين تفرقوا بينهم وكانوا شيئاً أست منهم في شيء.